وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدوم تَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ''Sewâ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ''İn الله لا يهدي القوم الفاسقين.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 ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعن إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل Vallahi laizet, Vallı Ressulü, Vallı Müminin, Ve lakin almanafikinler, أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يا أحدكم الموت فيقول ربي لا أخرتني إلى أجد قريب فأصدق فيقول رب له لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين